سنستقي من قصة الألحى دررا ولحنا يطرب <تصفيق> وسنستقي من قصه الالحان دررا ولحنا يطرب I'll انا تشبه الأحلام واليوم قد صارت تراوت Nie ma